رسوله ثم أما بعد الأسبوع الماضي انتهينا من الكلام على الأصول الثلاثة العلمية للدعوة السلفية اللي حتى مسمى بها الكتاب أو الكتيب وأنهينا الكلام على مسألة التزكيه اللي هو الأصل الثالث من الأصول العلمية للدعوة السلفية بيبتدأ الشيخ بعد ذلك في مسألة جديدة ألا وهي أهداف الدعوة السلفية هي مسألة الأهداف في في حد ذاتها مسألة مهمة تبينها وتوضحها للناس لأن الحركات الإسلامية الإصلاحية المعصرة أو حركة الصحوة اختلفت فيما بينها في ترتيب الأولويات والأهداف هو في المجمل الكل عايز نصرة الإسلام يعني المجمل كل عايز نصرة الإسلام بس ما هي الأولويات وما هي السبل وما هي الأهداف الاستراتيجية والمرحلة مو مختلف بعض الناس بتحط أهداف قصيرة الأمد أو طويلة الأمد أو الناس بتضع شعارات لكن الدعوة السلفية الأهداف واضحة وصريحة زي ما الشيخ ذكر هنا ذكر أربعة أهداف للدعوة السلفية الهدف الأول إيجاد المسلم الحقيقي الهدف الثاني جد المجتمع المسلم الهدف الثالث إقامة الحج لله والهدف الرابع هو الإعذار إلى الله بأداء الأمان ديت الأهداف الأربعة للدعوة السلفية نحاول إن شاء الله نخدهم على مرتين بيقول الشيخ ليست الدعوة السلفية كما أسلفنا القول دعوة إلى شعبة من شعب الإيمان ولا لقضية واحدة من قضايا الإسلام ولا هي دعوة إصلاحية اجتماعية ولا دعوة سياسية حسبية وإنما هي دعوة الإسلام طبعا ده مش نفي أن يكون في إصلاحه وفي جانب اجتماعي وفي جانب سياسي كل ده مش منفي لكن عايزين نقول أن النظر الشمولية للإسلام ينبغي أن تشمل كل أركان الدين وبالتالي لأي دعوة إصلاحية ستقتصر على جانب هيكون ده نوع من الجزئية اللي هتحصر نفسها فيها وتترك نفسها أو تعزل نفسها عن رحاب الإسلام أو يعني شمولية الإسلام فلذلك الدعوة السلفية دعوة إلى الإسلام أو الدعوة الإسلام لإسلام بكل ما تعني هذه الكلمة معاني من معاني العزة والسيادة والإصلاح والعدل والفلاح في الدنيا والآخرة يعني السلفيين بتوع سياسة هاي مش هو السياسة من الإسلام طيب السلفيين بتوع جهاد يقول لك هل في حركات جهادية وفي حركات سلفية هو السلفيين مش بتوع جهاد، ولا ايه ولا الجهاد ده ملغم القاموس عندهم لا اخوانا الإسلام السلفية دعوة دعوة الإسلام بكل أركانه ومفهومه ممكن تكون عندك اختلافات في مفهوم وضبط الجهاد عن بعض الطائرات لكن ده لا يعني أنك بتنحي هذه القضية جانباً والإسلام دين الله للعالمين فليس هو دين وطن بعينه ولا شعب بالذات إنما هي دين الله إنما هو دين الأرض كلها والناس جميعاً ولذلك, ولذلك فالدعوة السلفية ليس كذلك دعوة وطن بعينه ولا شعب بعينه وإنما هي المنهج المنضبط لفهم الإسلام والعمل به كما أسلفنا هذا في تعريف هذه الدعوة يبقى إذن الدعوة السلفية ليست حكرا على بلد يرحمك الله الدعوة السلفية ليست حكرا على بلد ولا لها موطن محدد وإنما دعوة الإسلام اللي أفقها الكرة الأرضية كلها لذلك عشان نتكلم بصراحة برضو اللي هيحصر الدعوة السلفية إنه هو السعودي والوهبي ومشايخ مشايخ السعودي لا يا إخوان الأمر أوسع من ذلك إن كان مثلا مشايخ الدعوة الوهبية أو المشايخ المملكة العربية السعودية كان لهم دور كبير في ترسيخ المنهج وضبطه ويئذب عنه وتقرير العقيدة الصحيحة لكن لا يحتكرون المنهج زيك النهاردة ناس تقولك أنت هتعملوا الإسلام هتعملون أفغانستان ولا باكستان ولا السعودية ولا الصومال وهذا جزء من الطعن والتشويه قلوا لا إحنا هنعمل الإسلام الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم ولا هنعمل السعودية ولا هنعمل أفغانستان خلاص السعودية تطبق الإسلام ممكن بطبق جزء من الإسلام أو كثير من الإسلام لكن ما محتكر المنهج ولا محتكر الدين الإسلام والسلفية ليست منهج لوطن أو لجزء أو لبقعة وإنما هي المنهج المنضبط لفهم الإسلام والعمل به كما أسلفنا في هذا في تعرف هذا الدعم وأيضا بصراحة ولا كثير من الممارسات والفتاوى أو الآراء التي صدرت من المملكة العربية السعودية أساءت لن مش كثيق برش كثير ذي قليل يعني في مسائل وإحنا ندافع عنها لأنها صدرت من السعودية بالمشكلة ما تصدر من السعودية تطلع غلط يعني يعني إيه الإشكال إنها تبقى من السعودية وتطلع غلط ما نقول على غلط وخلط لكن لا لا أصل السعودية بطبقو الشرع ومنالك إن هم بيطبقوا الشرع صح في كل المسائل ممكن طبقو غلط خلاص فالسعودية لا تحتكر الشرع ولا ويجوا بعد كده بمنهج عكسي استدلي عليك يقول لك السعودية ما بتعملش كذا أنت تعمله السعودية عندهم هيئة الأمر ما عرفناها ممكن بنتها تطبقها علينا لا أنا كل ده لا يلزمني خلاص السعودية تطبق الآليات اللي تناسب مجتمعها وتناسب بيئتها هي حرة لكن أنا عندي أنا عندي الأصل اللي هو الشرع والدين السعودية مثلا الفتاوى هناك إن يح هو لا يجوز للمرأة قيادة السيارة تبنا دافع المسألة دي ليه يقول لا أصل لا يجوز يا عم لا يجوز ليه يا عم هي المشكلة مترتبة العربية يعني. يقول لك أصل المفس والله الكلام ده في السعودية ماشي إيش البيئة هناك والمجتمع و و و والطبيعة ب ب لو المرأة قدمت السيارة ممكن تقدم مفسد معنا العلماء هناك شايفينها وشايفين ان الدعوة لحريت قيادة المرأة للسيارة أو حريت السفر فتح الباب تحرير المرأة اللي فتح في مصر وما ومتأفلش فعازين يفولون من أوله هم حريين لكن أنا عندي هنا في مصر الله ما ما ترك بالسيارة إيه المشكلة يعني طالما كانت بتركب بتدب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبى تنفتح كبل على بعد صح ولا إيه وطلعها ما فيش مفاسد بقى ولا اختلاط واه واه واه بتضبط لكن بقى بقى القصة ان بعض الناس شايفين ان الحاجة اتطلعت بالسعودية تبقى ايه؟ تبقى ايه دي الدين لا مش شرط دي مهمة جدا عشان نفهم ان السلفية مش احتكار وط بلد ولا احتكار فهم معين ولا احتكار جماعة معينة السلفية هي الاسلام نرجع لأصول الاسلام وسواء اتفقت مع البلد الفنانية واتفقتش ما ما, ما ماشا وينبني على القضية السابقة ان اهداف دعوة السلفية هي اهداف دعوة الإسلام وذلك أنها ليست حزب دينيا بمفهوم العصر ولا حزبا سياسيا إنما منهج ودعوة وطريق لفهم الإسلام والعمل به. وهى أهداف هذه الدعوة التي هي نفسها أهداف الدعوة الإسلامية. نحن قلنا السلفية هي الإسلام أو الفهم الصحيح للإسلام. فمن يقول أهداف الدعوة السلفية أهداف الدعوة الإسلامية؟ أول حاجة إيجاد المسلم الحقيقي. جاء شريعة الإسلام أول ما جاءت لصناعة المسلم. انصح صح هذا التعبير وهو صحيح لقوله تعالى لموسى ولتصنع عي على عين نعم الرجال يصنعون والإنسان يصنع إما يصنع من الخير أو يصنع من الشر يربى إما على عين الله عز وجل وعلى على شرعه أو على وفق أهوائه ومراداته وأغراضه الشخصية فصناعة الرجال هي مهمة الدعوة الإسلامية الرجال بمفهوم الرجولة الكامل حط نقطة هنا فارق بين الرجول والذكورة دي قضية كبيرة إيه الفرق ما بين الرجولة والذكورة الذكورة جنس أما الرجولة لا دي صفات شريفة لم تأتي في القرآن إلا ممدوح فيه رجال يحبون أن يتطهروا ورجال صدقوا معهد الله عليه وغيره فالرجولة فيها معنى النجدة والشهامة والمروءة والقوة والبأس والشدة في نفس الوقت الرحمة وكل هذه الصفات تندرج تحت كلمة جماعة اسمها كلمة الرجول الإسلام أتى لصناعة الرجال بمفهوم الرجولة الكامل والإنسان بمفهوم الإنسان الكامل وأيضاً المرأة المرأة المسلمة بالمفهوم الصحيح أيضا والمسلم الحق والمسلمة الحق يشترط فيهما هذه الشروط وهي التوحيد والامتثال والتزكية ما هي الشروط بتاعت ايه الأصول العلمية إن احنا عايزين نحقق التوحيد والامتثال اللي هو الاتباع والتزكية للنفس المسلم الحق هو الذي يشهد لله بالوحدانية يبدأ التوحيد ويمتثل أوامره ويبتعد عن وحيهه ما استطاع ده الامتثال أو الاتباع ويزكي نفسه بهذا الدين ما استطاع ومناهج هذه التغبيه هي مناهج الدعوة السلفية التي أصلافنا فيها القول تحت عنوان الأصول العلمية للدعوة السلفية وإذا قلنا المسلم الحق فإنما نعني التفريق بين هذا الغثاء المنسو... المنسوب للإسلام زورا وبهتانا وبين المسلم بمفهومه الصحيح الآلف آه... الغثاء ده اللي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنكم تكونون غثاء كغثاء السيل اللي هو لا يؤبه له لا قيمة له في الأمة الإسلامية رجال رجل بألف وفي الأمة الإسلامية غثاء ألف بخف في للأسف الشديد عدد في اللمون الأمة الإسلامية مليار وربع لكن في ناس يعني محسوب علينا عدد وهي تسئ إلى الإسلام للأسف فاحنا القضية قضية كيف نحول أكبر عدد ممكن من المنتسبين للإسلام إلى مسلمين حقيقيين رجال يكون عندنا ثلة مؤمنة نفتح بها الدنيا كما فتح النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العالمين بهذه الثلة التي صنعها على عينه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم وعدد عدد بسيط بس فتحوا الدنيا ليه لأنهم كانوا على قدر المسئولية الناس بتجالة صح بجد يعني الواحد فيهم فعلا بألف ولما وقائد جيش يستنجد عمر بن الخطاب يقول له الحقني عايز جيوش ابعتلي يقوله ارسله لك رجلا بألف يرسله القعقاع بن عمر واحد بألف وفعلا يكون الفتح على أيديهم جميعا فهي دي القضية قضية إيجاد المسلم اللي هو يتصف بصفات الرجولة صفات الرجولة يعني صفات المسلم الكامل الحق اللي بتنجلي فيه هذه الصفات صفات الدعوة التوحيد والاتباع والتسكين فالذين ينسبون إلى الإسلام وهم يمارسون الشرك قولا واعتقادا ويبدلون آيات الله ويحرفونها ويتحاكمون إلى غير شرعه ويعادون سنة نبيه ويستهزئون بها كل أولئك لا يجوز الحكم لأحد منهم بالإسلام طبعا الشيخ بيتكلم عن الناس اللي ثبت في حقها معادة صريحة للشرع يعني أن هم فعلا يخرجوا من حكم الإسلام واحد بيستهزئ بقاءة الله يكفر بعينه واحد بيتحاكم إلى غير شرع زي ما قلنا فتاوة كبار العلماء في تكفير التحاكم لغير شرع الله ويعادون سنة نبيه ويستهزئون بها الاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم السخرة منها كفر فهو الشيخ بيقول كل هؤلاء لا يجوز الحكم لأحد منهم بالإسلام الحكم المجمل لكن التفصيل بقى في شخص بعينه وغير ذلك محتاج إيه؟ الشروط والموانع المعروف. والمهمة الأولى للدعوة السلفية الشيخ كان بيذكر كتاب لي يعني بيضبط حد الإيمان والكفر بكتاب اسمه الحد الفاصل بين الإيمان والكفر ومفروض أنتم في باب العقيدة بتدرسوا باب من أبواب العقيدة اسمه قضايا الإيمان والكفر قضايا الإيمان الكفر، إيه الحد الفاصل بين الإيمان الكفر؟ بما يدخل المرء في هذا الدين، وما الذي يخرج منه من الأقوال والأعمال والاعتقادات؟ والمهمة الأولى لدعوة السلفية هي مهمة التعليم والتربية والصناعة بعد التعريف والبيان بالمفهوم الحقيقي للإسلام. وهذه مهمة عظيمة لقوله صلى الله عليه وسلم فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، النعم اللي هي الجمال الحمراء أنفس الأموال عند العرب خير لك من ذلك أن يهدي الله عز وجل بك رجلا واحدا فهداية فرد واحد للإسلام نعمة عظيمة وعمل جليل أي كان هذا الفرد سيدا أو عبدا فقيرا أو غنيا عاجزا أو قويا وحسبنا أن الله عز وجل عاتب رسوله صلى الله عليه وسلم لأنهم انصرف عن عبد الله بن أم مكتوم الأعمى إلى سيد من سادات قريش يدعوه ويلح عليه النبي صلى الله عليه وسلم أظنه شريف ان هو عايز لو السيد ده من سادات قريش آمن هيومن وهذا كتير ده, ده بالتأكيد لو دخل في الإسلام ده بحق جميل لكن الله عز وجل عاتبه منصر لأنهم صرف عن هذا الذي جاء يطلب الهداية فقال عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى يعني عبد الله أم مكتوب ثم قال أما من استغنى فأنت له تصد يعني هذا القرشي الذي جاء مستغنيا عن دعوة الله فتتصد له أنت قال وما عليك أن لا يزكى أي ما يضيرك لو لم, يت لو لم يتزكى هذا المستكبر المستغني ثم قال وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى يعني لا تفعل هذا لا تتلهى عنه لا تتلهى عن هذا الذي جاءك يخاف الله ويطلب مرضاته يبقى لا يعني نتكاسل في دعوة أي إنسان مهما بلغت بساطته إنسان دخل في الالتزام أو دخل في الدين دخل دين الإسلام وهو إنسان بسيط أو ليس زو شأن ده مش قضيت هو منصبه إيه في حديث أبو سفيان وهرقل لما هرقل سأل النبي صلى الله عليه وسلم شرفاء الناس اتبعوه أم ضعفاءهم قال له إيه ضعفاءهم قال وكذلك أتباع الأنبياء هم الضعفاء قضية النهاردة إخواننا قضية الملأ النخبة قضية الملأ والنخبة من أكثر أتباع الأنبياء الضعفاء البسطاء عمت الناس أما الملأ والنخبة سادات القوم أشرفهم اللي هم اسموهم النهاردة النخبة دولت لا تتبعهم في القرآن لن تجدهم إلا يقفوا في وجه الدعو قال الملأ الذين استكبروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين تجد الكلام ده يقولون لنوح عليه السلام ولشعيب وللوط وصالح وللنبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى النخبة فيعرض عنه في قريش ويذهب إلى النخبة في ثقيف في الطائف فيعرض عنه بل ويغربه السفهاء مال مين يؤمن به في الجملة والضعفة فانت لا تستقل بهؤلاء وانما هؤلاء هم عدة الداعية اما كبري القوم يتلقى لك فلان فلان الداعية ده دا دعية خمس نجوم مش كان حاجة اسمها ظهرة الدعاء الجدد دولة بيدعوا مين؟ يقول لك لا ده ما بيعملش ألف نادر خمس نجوم بيقاعد مثلا ممثلين والمش عارف ايه؟ يكلمهم بقى كده بالإتيكيت والجنتلة والحاجات الحلوة دي واين دعوة البسطاء وعمة الناس؟ ملهمش نصيب يعني؟ ولا دول ملهمش قيمة؟ الناس اللي صدعونا مش عايزين تمييز عايزين مسواة عايزين المواطنة وييجوا هم أول ناس تنقض هذا الكلام بكلامهم لما يجتمع خمسة مليون عند جامعة القاهرة يقول لك لم منهم من الأرياف في الإتو بزاد وعشرين واحد من جاردن نسيته أو الزمالك النخبة النخبة المعارضة الحريات الحريات يا عم الحريات يا محمود <تصفيق> فسبحان الله يعني يعني يستقلون بهذول الجيم الأرياف دول أو الجيم الصعيد يقولك شحنينهم في الألتوبيسات طب هو دول الناس دي ملاش حق يعني موب خمسة مليون مواطن مش انت بتقول مواطنة يعني حقوق الناس كلها متساوية خمسة مليون لهم حقوق زي أي خمسة مليون تانيين لكن يقول لك نعم فيش دوله نضحك عليهم بالزيت والسكر أنا مش عارف الزيت والسكر مش هيخلاصهم خمسة مليون للزيت و... يعني خ خمسة مليون للزيت والسكر دول يعني هيجونوا الزيت والسكر من إيه ده إحنا محتاجين مصانع زيت وسكر إيه عايزين مصانع في السكر الزيت يا أخي بيقول آه يعني ده تعليق على مسألة أن الهداية بتتعلق بكل الناس وبالذات الضعفاء والبسطاء دول أولى لأنهم أقرب الناس لقبول الهداية في حين أن الأعام الأغلب من الناس اللي هم السادات والكبراء اللي اسمهم في القرآن الملأ واسمهم النهاردة النخبة دولت بيغلب عليهم الصدود والاعراض والتكبر لأنهم عندهم نوع من الكبر هو عايز يبقى فوق ويبقى راكب الناس إنه يبقى فوست الناس كده واحد منهم أو يبقى محكوم مش حاكم هو نفسه يبقى حاكم طلب رئاسة والسلطة والشهرة هو ده اللي في دماغه فهو عشان يبقى واحد من عامة الناس أو ما عندهش قدرات أو كده بي بي بي بيغرفوا ذلك يبقى النخبة دي غالباً بيبقى عندها نوع من الكبر نوع من طلب الرئاسة والتصدر نوع من الجهل تلاه عندهم جهل جهل إزاي أيوة عم هو نخبة ويطلعوا بالتصدر فضاته جاهل بيقرأ قراء مش عارف يقرأ قراء والله بيطلعوا يقرأ قراء مش القرآن كلام الله وواحد مرة طلع على القوم ماسك ورقه وبيغلط وماسك ورقه حد شاف الفيديو ده طالع بيقرا بيستدل بآية من القرآن وماسك ورقه يقرأ منها ويغلط وهو ماسك الورقه فيعني يغلب عليهم الجهل ويعرض نفسه في صوره بقى المفكر المستنير ومش عارف انه مفكر والمحلل الاستراتيجي ودلوقتي بطاقه التعريف الجديدة الناشط السياسي ما هو في ايه محلل استراتيجي وفي مفكر وفي وفي وفي بقى أبطاقة جديدة اسمها ايه؟ ناشط سياسي. يعني شغلته ايه؟ ينشط. شغلته انه ينشط سياسيا. ويطلع يتكلم في مسائل من مصير الأمة والبلد لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر. يعني لو عمر بن الخطاب حي. ويقولنا له طب الموضوع ده نعمل فيه ايه؟ يقول لستد. هم جايب أهل بدر اللي لسه أحياء ويقول لهم شور علي. لا دا يمكن أنا رأيي بقى أن المسألة دية أن احنا نخلع المش عارف إيه رئيس ده ورئيس ده ما عادش رئيس ب... ويالله أي كلام ويعنينا الآن أن نفهم أن هذه المهمة الأولى والهدف الأول للدعوة الإسلامية هو مقصود رب جل, رب جل وعلا وهو بذل الهداية ليهتدي من يوفقهم الله عز وجل ويشرح صدورهم أياً كان هؤلاء إنسان بسيط إنسان مزارع إنسان حرفي أيا إن كان هؤلاء هو رغبتنا هداية الناس هداية الناس ما تتصدرش بقى أن النخبة ديت والمجموعة ديت والأكاديميين وهم دوات العزين نكلمهم ونحورهم وعمة الناس والبسطاء دول أحق بذلك أحق بذلك لأنهم أقرب إلى الهداية قبل ما ننتقل للهدف الثاني أنا عايز نرجع الحقبة المكية وإحنا بنتكلم على مسألة إنشاء الفرد المسلم ده الحقبة المكية وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أحاط هالس هذه المجموعة بعنايته وبرعايته وصار يغذيهم بهذا الدين ليقلب هذا النفو هذه النفوس من نفوس عربية جامحة شامخة بأنفها إلى نفوس خضاعة لله عز وجل قابلة لأوامره تترك عاداتها القديمة وتقبل كل ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم هذه التربية التي صنعت الرجال الشداء على الكفار وحماء بينهم تجد الشدة بتاعته دي موجودة بس على أعداء الله والرحمة واللين والتود بينه وبين إخوانه كيف صنع النبي صلى الله عليه وسلم هذه النفوس عشان برضه نفس الكلام بيحصل الأخ يكون مش ملتزم ويخش في الالتزام بأخلاقه اللي كانت معاه في الجهلية ويجننك معاه طب وبعدين طب هو النبي صلى الله عليه وسلم آمن بالناس ناس داخلين برضو بأخلاق الجهلية بتاعتهم بالعصبية القبلية وبحب الخمر وبحب النساء وبحب الشهوات دخلوا بيها الإسلام برضه هو يعني سبوع الباب ما دخلوا بيها الإسلام كيف صاغ القرآن هذه النفوس سيا� لتتحول من عبيد للشهوات إلى عبيد لله عز وجل فتفتح بهم قلوب العباد ياخر جوار البقاء ربعي ابن عمر كده وقف عند الفرس وقاله بص إن الله بتعسنا لنخرج العباد من عبادة العباد عبادة الأشخاص إلى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا إلى سعة الإسلام ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ده واحد من الناس كان بيعبر الأسناع قبل كده إزاي صير صيارة جديدة بهذا القرآن؟ صياغة القرآنية أدعوكم لمراجعة كتب الدكتور فريد الأنصار وهو بيتكلم عن صياغة القرآن لنفوس العرب مرة جديدة وزي تفاعل بآيات القرآن كتب الدكتور فريد الأنصار يمنشور في السلام من أمتع مع أن تقرأ في تأمل القرآن كتب الدكتور فريد ك كتابه عن قنديل الصلاة وكتابه عن تدبر القرآن كتب الدكتور فريد كله كله إن شاء الله دكتور فريد الأنصار هو رجل مغربي توفي من عدة سنوات من ثلاث سنوات كده لكن كتبه يعني ممتازة نجل للمسألة التانية أو الهدف الثاني من أهداف الدعوة السلفية الم... إيجاد المجتمع المسلم بعد ما كونت أفراد مسلمين ما ينفعش كل واحد يبقى جزيرة منفاصلة كده لازم في الأخ يجتمع يعمله إيه؟ مجتمع مسلم المجتمع المسلم الذي تكون كلمة الله فيه هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. الهدف الثاني الدعوة السلفية هو إيجاد المجتمع المسلم الذي يقوم بتال في هذه اللبنات التي ربيت على أساس الإسلام عقيدة ومنهجا وذلك أن لله أحكاما في المعاملات والحدود والسياسة العامة والحكم لا يمكن تصبيقها إلا بأن يدين المجتمع بدين الله ويذعن لشريعته المسألة اللي بنكرارها دائما إن الإسلام مش شرائع فقط وعبادات الإسلام منهج شامل منهج حياة في الحدود وفي المعاملات وفي الاقتصاد وفي السياسة في السياسة العامة وفي نظام الدولة لن يطبق هذا إلا أن يدين المجتمع بدين الله تعرفين الكلام ده مهم ليه؟ عشان بعض الإخوة فاكرين أن الشرعها تطبق بأن احنا ننص على ذلك في المادة التانية من الدستور لا الشرعها تطبق أن احنا ننطبقها أن المجتمع يدين أن المجتمع يلتزم بالشرع هو ده تطبيق الشرعها طبعا هيكون محتاج انه يكون في قوانين تساعد على ذلك بس مش القوانين هي اللي هتطبق الشرع لن تط... تطبق الشرع إلا بتطبيق الناس لها وليس بس خلاص عندنا مجتمعات زي ما بقول لكم المجتمع السعودي مثلاً في بعض الناس بتنظر له انه مجتمع مش مطبق للشرع ليه يعني دواخل المجتمع بتجد فيها خلل كبير جدا ممكن الأحكام الشرع هي اللي بتاخد الصبغة العامة لكن داخل المجتمع السعودي في خلل كبير خلاص وعشان كده بعض كتير من الناس تروح السعودية وتيجي يقولك ده مجتمع منحل ده أنا شوفتهم بيعملوا وبيخلوا وبيخلوا وبيخلوا ويعدي عد صح؟ الكلام ده موجود يبقى إذن تطبيق الشريعة بتطبيق الناس لها وليس بالقوانين وحدها قوانين مطلوبة لكن مطلوب بعدها الخطوة اللي بعدها تطبيق الناس وكذلك لا يجد المسلم بالمفهوم الحقيقي لمعنى الإسلام متنفسه وراحته وأمنه وطمأنينته إلا في ظل مجتمع مسلم يحكم بشرع الله ويعظم حرماته ويحيي شعائره فعلا أنت مش هتحس بالراحة إلا لما تكون عايش في مجتمع الصبغة العامة اللي بتحكمه صبغة الإسلام خلاص لما بتكون المجتمع بعيد عن الإسلام وانت عايز تلتزم بأحكام الشرع هتحس بنفسك إيه غريب وهو ده اللي وصف النبي صلى الله عليه وسلم طوبا للايه للغرباء تنزل تركب تاكسي تلاقي عمال يدق في دماغك أغاني عام التقليل ده لا يجوز يوم داخل فيك شمال وسمعك كلمة تملهمش لازم تنزل تخش محل تلاقي عمال يدق ومش هتخش الدكتور تخش مش عارف صيد وهكذا تلاقي المجتمع كله يعني قدامش قدرت الأغاني بس أنا كملت على التزام العام التزام الناس الأحكام تخش تشتري حاجة أو تخش تتعامل في معاملة غربية ممكن تجد مخالفات يبقى المسلم كل حاجة متوجس منها ممكن يقع هنا معصية ممكن أخش الحتة دي ألاقي مش عارف إيه أروح هالنا قريب ألاقي فرح في معاصي ومنكرات أروح أزور مين ألاقي مش عارف إيه في مخالفات طب وبعدين أنا عيش إزاي هتجد متنفسك بقى لما ال ال تظل الناس كلها هيبقى في معاصي إيه هيبقى في معاصي بس مش مش تبقى المعاصي الظاهرة كل واحد في نفسه بقى هو إيه حسابه على الله لكن عايزين المجتمع الجملة تظل مظلة الشرعية. ساعتها المسلم يجد متنفس، ايه ايه ماشي على فكرة انا ما افهمش من الكلام ان انا بقدح في المجتمع السعودي مظلة الشراء هي المظلة العامة واللي عايز يلتزم بيجد ده امر موجود وبسهولة لكن في في في, في على الجانب الاخر في خلل في بينات المجتمع مازال موجود اللي هو فرض التدين بدون بدون احساس او ارادة شخصية انه هو بيقوله لازم خلاص لا لابد من الدعوة قبل القانون أو مع القانون، قبل القانون دي؟ الدعوة مع القانون حتى يكون التزام الناس التزام حقيقي ما يبقاش التزام بالقانون؟ إن هو لازم تعمل كذا أو يمنع المنع العام من أشياء معينة وهو بيعملها في السر ماشي؟ لكن في الجملة النظام اللي موجود في السعودية نظام جيد هو بيعمل اللي يقدر عليه اللي هو التطبيق العام لأحكام الشرع لكن مطلوب معاه بقى التغلغل في دواخل المجتمع عشان يكون التدين حقيقي مش تدين إجباري. لأن التدين الإجباري ده للأسف بيفرز الظواهر سيئة جدا ماشي؟ عندهم أسباب كتير لخلخلة المجتمع السعودي، منها فعلا منها الترف الأموال التي لا حصل لها عند بعضهم بتجدوا بقى يعني بتكون دي مرتع لي للوقوع في معاصر منكرات صعبة يعني. ده جزء منه وجزء تاني ضعف التوعية والدعوة خلنا وتفكرواش إن في السعودية كلهم متدينين في ناس هناك وما بتصلهاش دعوة وما فيش حد بيكلمهم. محتاجين دعوة السعودية محتاجين دعوة أو محتاجين دعوة. لأن عامة الناس مش كلهم بسيطة متخيل أن كل السعوديين يعني قاعدين يسمعوا المشايخ وبتاعه. لا. كل المجتمعات محتاجة دعوة ومحتاجة نصحوا بها. قال وكذلك لا يجد المسلم بالمفهوم الحقيقي لمعنى الإسلام متنفسه، وراحته وأمنه وطمأنينته إلا في ظل مجتمع مسلم يحكم بشرع الله ويعظم حرماته ويحيي شعائره ومنذ أن غلب الكفار على أرض الإسلام فمزقوها وأحلوا كفرهم وأنظمتهم وشرائعهم محل شريعة الله والنظام والمسلمون في جميع أمصارهم يعانون من هذا البلاء ويحنون في شوق ولوعة إلى العيش في ظل نظام إسلامي صحيح تشيع فيه المحبة بين الحاكم والمحكوم وتختفي فيه المظالم ويأمن الناس على أموالهم وأعراضهم وتسود فيه المحبة والإيثار والإخلاص ويرجع به للمسلمين ويرجع به عزهم ومجدهم الغابر ويرتفع به الظلم والحيف والفتنة الواقع على المسلمين في أغلب البلاد ولكن مناهج الدعوات للوصول إلى هذه الغية قد تشعبت وتشتتت وكل منهج في الإصلاح والتربية يحتكر الوصول إلى الهدف وحده غير مقدر للعقابات الهائلة التي وضعت في هذا السبيل يعني خلاص كله عارف أن احنا في بعد لكثير من المجتمعات الإسلامية عن الشرع وعن المأمول طيب كيف نصل لهذا المأمول بمنهج إصلاح؟ ايه هو المنهج الإصلاح للوصول لهذا؟ بعض الناس بتفكر في إصلاح المجتمعات الإسلامية اللي بقالها عشرات السنين بعيد عن الشريعة بتفكر للأسف بسطحيه لك عودة المجتمع المسلم إلى كذا كذا بتعليم الناس العلم ده أنا ما بقولش ده غلط بس بقول دي نظرة جزئية أو ممكن تكون سطحية ما هو مش كل الناس هتيجي المساجد تتعلم مش كل الناس هتيجي المساجد تتعلم يقول لك لا بتعليم الناس العلم هنعمل ونعمل ويبقى أنا شيخ في الجامع وطلبة العلم وكده هنصلح الكون ده جزء من الحل لكن مش ده الحل هو كل الناس بتخش المسجد وكل الناس تنفع طلبة علم وكل الناس تنفع تبقى محدثين او طلبة علم في اي مجال ما ينفعش لابد من دعوة عمل للناس دي لابد من خطاب يناسب الناس دي لابد من اصلاح اجتماعي ولابد من اصلاح سياسي مشاركة سياسية ولابد من اصلاح علمي وهكذا يبقى النظرة لاصلاح المجتمعات لا ينبغي ان تكون نظرة جزئية وإلا ده هيكون فيها عدم تقدير لضخامة الكارثة التي نعيشها تشايفين النهاردة اللي بيحصل الناس على الإخوان. ليه شهوات وشبهات فاكرين الناس كانت فاكرة ان خلاص محمد مرسي كسب انتخابات خلاص بقينا دولة اسلامية لا لا الامر اعمق من ذلك احنا محتاجين إصلاح, لإفس... اصلاح ما تم افساده على مدار ستين سبعين سنة هتصلحه انت في سنة انا قلت المرة اللي فاتت ان, إصلاح... إن افساد العقول ده جيه بتلت وزارات وزارة الثقافة وزارة الإعلام وزارة التعليم. ولسه الوزارات دي لسه برضه عمالة تبث في السموم والفساد في عقول الأطفال. فأنت محتاج الشاب اللي بقى عنده 30 سنة من 20 ل 30 سنة وطلع من المدارس وكان بيتفرج على الفضائيات والثقافة اللي أراها والكتب اللي كان بيقراها كل دا أنت محتاج تغسله من جديد وتصنعه من جديد. عشان ما يطلعش النهاردة يشتم في الشارع. واحد مسلم بيقول أنا مسلم. ويقول يقول أنا لا أنا مش موفق على المادة التانية. أما أنت مسلم يعني مش مش فاهم يعني أقول لك لا أنا مش عايزين تشدد ومش عايزين دولة دينية ويردد كلام الفضائيات كالببغاء وهو مسلم كنت دايما نقول أن أصعب الصعوبات توضيح الواضحات وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهاره إلى دليله لما تروح الواحد مسلم وعايز تقنعه أنه هو مسلم يا ابن أنت مسلم يعني مسلم يعني مؤمن ووحب بالله موحب بالله يعني ربنا هو اللي خلقك وهو اللي بيرزقك فما ينبغيش تتحكم لحد تاني غيره ولا تتحكم لشعر غيره ودي مسألة صعبة تقنع الناس بالكلام دي دي النهاردة بقت معضلة وقضية ليه؟ لأن احنا بنجني ثمار سنوات وعشرات السنوات من الافساد المتعمد للعقول فمش هيتصلح في يوم وليل ماشي فعشان كده بيقول وال مناهج الدعوات للوصول إلى الغاية اللي هي إصلاح المجتمعات قد تشعبت وتشتتت وكل منهج في الإصلاح والتربية يحتكر الوصول إلى الهدف وحده غير مقدير للعقبات الهائلة التي وضعت في هذا السبيل. لو في تقدير للعقبات دي أي منصف هيقول والله إحنا محتاجين كل الجهود مش هيقول أنا أنا مين يا عم والله إنت ما تقدرش العقبات كبيرة عليا وعليك وعلى كل الناس ما هو لو هو فعلا فاهم العقبات هيقول نحط إيدنا كلنا في إيدين بعض عايزين العلماء وعايزين الدعاء وعايزين المصلحين، وعايزين سياسيين كل دول لكن فحدي يطلع لك أنا أنا بس اللي هصلح الكل أو أنا المنهج بتاعي هو الصح ودول كلهم غلط ودولت يعني جهودهم إلى بوار وأنا الصح إن إحنا نعمل كذا أو نخلي كذا ومن هذه العقبات على على على طريق المثال للحص تلك غدة الجماعية في الشعوب الإسلامية وذلك بعد الصياغة رهيبة التي صيغت بها عقول أبناء المسلمين، وذلك بالثقافة والقيم المنافية للإسلام، وقد ساعد على هذه الصياغة وسائل الإعلام الضخمة التي تملكها أيدي غير إسلامية. كان يعني حصري كذا للقنوات اللي بيسموها قنوات مستقلة أو قنوات الفضائية يعني اللي هي تتعدي على إياها وتلاشى شغالها وممكن تخش كتير من المحلات أو البيوت أو ال... تلاقى هي شغال، تلا قنوات ملك مين يا إما محمد الأمين. حزب وطني. ماشي؟ يا إما قنوات الحياة السيد البدوي الوفد. يا إما سويرس وبيقولوا باعها ماشي؟ أنت فيه والقنوات دي هي دي القنوات والسي بي سي محمد الأمين برضه. هي دي القنوات اللي بتشكل عقول الناس وبتنفس وبتف... السموم. على فكرة بقى لهم أسبوع كده كان قبل كده قنوات دي تجيب لك مثلا واحد إسلامي واحد إيه مخالف. ويبقى بقى أي حلقة بقى وده يرد على ده وكلام زي كده. بلهم أسبوع معدوش. خلاص هو بيجيب واحد بس. فكر واحد بس ما عادش بيجيب التانيين خلاص كان يجيب نادر بكر مثلا ومش عارف مين ما خلاص يجيب عصام سلطان والتاني قصاده مين يردوا على بعض المنصف بقى يحو... وطبعا المذيع غير منصف دايما منحاز دلوقتي ما هو بيجيب دي حاجه واحده بقالهم اسبوع كده مش عارف بقى ال... الإسلاميين هم اللي قطعوهم ولا هم اللي ما عادوش بده ففعلا الألة إعلامية ضخمة حاجة يعني يعني سحرت فرعون فعلا صدق اللي سموهم كده هم سحرت فرعون هذا العصر سحرت فرعون هذا العصر الذين يسحرون عقول الناس عشان يقولوا يقنعوا الناس انها تستجيب لكلام فرعون انا ربكم الاحلى ومناهج التعليم التي وضعت بامر المستعمر وتخطيطه اقول لم يقدر اصحاب مناهج الاصلاح والدعوات الإسلامية ضخامة العبء الواقع في طريق اقامة مجتمع اسلام وتصوروا قيامه بين عشية وضحاها بانتخابات الرئاسة وانتخابات مجلس الشعب خلاص التمكين وصل لا وبجهود مئة فرد أو مئتين أو ألف أول أولفين ولم يدروا أن الأمر أصبح أعظم من هذا إذ يحتاج إلى جهاد وصبر طويل وسنين طويلة سنين طويلة في التربية والتعليم ونشر الإسلام الصحيح والتعاون الكامل بين جميع العاملين في حق الدعوة إلى الله طبقا للأصول العلمية السلفية السابقة ومما يحيرك في أمر تلك المناهج اللي هي المناهج الجزئية للإصلاح منهج تعليمي هو عايز يصلح الخلل موجود في في الأمة الإسلامية كلها عن طريق تعليم الناس بعض المشايخ الفضلاء منتمين للمنهج السلفي يعني يقول لك تكون الأحزاب حرام الدخول في العمل السياسي للسلفيين غلط وحزبية وااا و... طيب كيف السبيل إلى الإصلاح يقول لك إحنا سلفيين شغلتنا نعلم الناس العلم طب أنا عايز أسأل بقى الهصل اللي احنا عايشينها هدية بتاعة الدستور والقوانين انت كان هيبقى دورك فيها إيه لو انت قاعد في المسجد تعلم الناس العلم والله البردعي وحامدين كانوا هياكلوها وانت قاعدين مبسوطك على منابر من هنا للصبح إن شاء الله يعني تعمل ايه لكن ولا كان هيسمعوك قول في المسجد اللي انت عايزه قول في المسجد اللي انت عايزه لكن ما نزلتش وشاركت وتثبتت كده ومسكت في الشراعه بإيدك واسنانك مش هيعملوا لك حساب يبقى النهاردة والاسماء دي اسماء احنا بنحترمها المشايخ والفضلاء اللي قالوا بتحريم العمل المشاركه السياسيه وتحريم الانضمام الى بنردعوهم الآن إلى مراجعة حساباته. أنت قلتوا الكلام ده أول ما انشأت الأحزاب الإسلامية طب الأحداث دي ما بتقولكش راجع نفسك راجع نفسك وشوف كده لو كنا احنا قعدنا في المساجد زي ما أنت بتقول بتقول أيها السلفيون الزموا ما تحسنون إيه اللي احنا بنحسنه بقى يقولك تعليم الناس العلم والعقيدة وقعد طيب أنا قدامي 20-30-50 أخ والجموع اللي في الشارع دي والقماش اللي في الشارع دي من اللي هيجيب لها آها ولا من من اللي هيعمل لها لا هي عزة في في الدستور وفي القوانين يبقى إذا يا إخواننا دعوة إلى هؤلاء إلى مراجعة ونفس الكلام في موضوع الدستور اللي بيقولوا الدستور ده ما يصلحش نفس الكلام راجع نفسك شوف الأحداث بتثبت ان أنت لو رفضنا هذا الدستور هيحصله إيه؟ إيه إل خطوة تالية أي واحد عنده اعتراض أو استشكال على الدستور بسبب لفظة مهمة أو لفظة فعلا ممكن نكون نحن مشوافين عليها بس ده أفضل المتاح يقول لنا السيناريو بعد كلمة لا او المقاطعة يقول لنا نعمل ايه يقول لك حسبنا كتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ماشي كلام جميل احنا فعلا حسبنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بس الدستور مين اللي هيكتبه ما كان في محاولة قبل كده من مجلس العسكر ان اللي يكتب الدستور يحيى الجمل وعلي السلمي صح الحمد لله تصدينا لها باسقاط ال... ال... الامر ده في الجمعة المعروفة اللي هي تسعة عشرين سبعة طيب في محاولة الآن لحل التأسيسية دي ونشكل تأسيسية جديدة اللي بيقول لك قولوا لا فاكر ان التأسيسية جاية هتبقى الشيخ محمد حسان والشيخ مصطفى العدوي والشيخ فلان والشيخ فلان هم دول اللي هيكتبوا الدستور لو اسقطنا دي يعني احنا لو قلنا للدستور ده لا من اللي هيكتب الدستور الجاي حمدين بقى يعني هو اللي هيكتب الدستور الجاي حمدي ماشي فاذا يا اخواننا ايا كانت الاعتراضات انظر الى مآلات الامور خلاص ماشي والألفاظ المهمة والحاجات اللي فيها احتمالات ممكن نتغاضى عنها المصلحة أكبر وخصوصا أن نصوص الدستور أصلا نصوص إجمالية محتملة كده وكده اللي هيفسرها مين القانون ومجلس الشعب ده اللي قاله الشيخ الحويني ربنا يعفظه رجل يعني أسأل الله عز وجل أن يأخ عمر له أسأل الله عز وجل أن يعجل بشفاء نظرة ثقبة بيقول الحوار مذكور على الفضائيات والنت وكده بيقولوا الدستور ما فيهوش نص على الشري الفرق بين المأمول والمتاح في فرق ما بين نحن عايزينه وما نيجي نكتب دستور الخلافة الإسلامية بطلع بقى ويفرض عضلاتها كمعا ما نيجي نكتب دستور الخلافة الإسلامية بطلع أقول كده ماشي لكن احنا دلوقتي في واقع بيتحتم علينا ان احنا نتعامل معاه طيب واحد قال له طب ده ما فيش نص على تقنين الشراعة في الدستور قال أصلاً الدستور نصوص إجمالية زي عناوين التفاصيل اللي تحتها يحطها مين؟ يحطها البرلمان أو مجلس النواب هو اللي ياخد تفاصيل دي فإذا المواد اللي في الدستور الآن تمنع تطبيق الشريعة الجواب لا هل يمكن تطبيق الشريعة ووضع نصوص تطبيق الشريعة عن ترك البرلمان في ضوء هذا الدستور الجواب نعم خلص. يبقى همتك بقى نقر الدستور ده وبعد ستين يوم نجيب مجلس شعب أو مجلس نواب يعمل لنا الكلام ده, ده لكن لو انت عطلت يبقى الله أعلم النفق اللي احنا هنخش فيه هنطلت الدستور اللي بيقول إن الدستور فيه إقرار لمبدأ الديمقراطية اللي هو مبدأ كفر خلاص الكلام ده عجيب من جهتين الجهة القول إن اللي بيقول الكلام ده هو نفسه اللي كان بيقول نعم للاعلان الدستوري اللي أصدره المجلس العسكري في 2011 في مارس والإعلان الدستوري ده كان بيونص على أن مصر دولة ديمقراطية ووا ومع ذلك الشيخ اللي بيقول إن الدستور ده بيقرر الديمقراطية وهو كفر كان بيقول الناس قولوا نعم ده او نقطة تبقى فيه تناقض تاني نقطة ان الديمقراطية اللي هي كفرية هي الديمقراطية بالمفهوم الغربي اللي هي الحرية المطلقة للاكثيرية في اختيار قوانين احنا بنقول ان الحرية المطلقة دي احنا لا نقرها وليست موجودة في الدستور ان مصر دولة ديمقراطية والشاريع الإسلامية هي المصدر اقل سلسة فأي فاي نص في الدستور الدستور ده كوتلها واحدة واحدة واحدة اي نص في الدستور هيبقى مضبوط بالمادة التانية وحتى مواد الحريات اللي هي حرية حرية الفن والإبداع وحرية مش في إيه في نهاية هذا الباب مكتوب كده أن تمارس جميع نصوص هذا الباب في ضوء مقومات الدولة وإيه هي مقومات الدولة؟ المادة التانية يبقى إذن اللي هيقول إن الديمقراطية كفر بنقول إن الديمقراطية مقيدة بالمادة التانية. خلاص وقلنا قبل ذلك إن نحنا راضين بأليات الديمقراطية لكن لا نغضى بفلسفته. فلسفة الديمقراطية لا وضعها الخرب. أليتها لاحتكام إلى الأغلبية. وده ما فوش مشكل. ده ما فوش إشكال. ما فوش إشكال لاحتكام إلى الأغلبية. طالما الأغلبية لا تأتي بشيء مخالف للشرع. ونحن نقول إن هذا شعب مسلم لن تختار الأغلبية مطلقا أمر مخالف للشرع. ونحن نثق بذلك إن شاء الله. ماشي. فمسألة الديمقراطية أنا مستغرب بصراحة من الكلام من الكلام ده. ولو افترضنا ذلك ولو افترضنا ان مصطلح الديمقراطية مصطلح كفري او مصطلح فيه مخالفة ماشي لكن احنا بنقول ان الدستور كان فيه مفسد جمد الدستور السابق استطعنا ونجحنا ان احنا نحط مادة رقم 219 فيها تفسير للمبادئ تفسير واضح وصريح ويمكن معه تطبيق الشريعة يبقى ده تطور ولا تأخر تطور لكن يطلع احد يقول ده الدستور ده اسوأ من دستور 71 ازاي يقول الدستور ده هو الياسق الجديد والتحكم إليه في كلام صعب، كلام يعني مش عارف، كيف يصدر هذا الكلام من أناس منتمين للطائر الإسلامي إحنا بنقول بمنطق الفقه والسياسة الشرعية، شيء فيه مفسدة أو دستور فيه مفسدة 90% دخل بعض الإسلاميين بملاحاة وبجهاد مع العلمنيين اللي هم مجه... يعني متكتلين في المسألة ديت وللأسف مع حيادية بعض مش حياديه يعني ايه اعتزال بعض الاسلاميين في الجامعه التاساسيه للأمر كان كانهم واقفين يتفرجوا فصار في 17 واحد بيواجهوا التانيين قللوا المفاسد اللي هي 90% خلوها 50% دي حاجه كويسه ولا وحشة حاجه كويسه طبعا هتقول لي لا ده في مفاسد 50% يا عم بص للي قبل كده اللي قبل كده كان 90% مفاسد بقوا 50% نقول يعني خطوة لقدامه وربنا سهل في اللي بعد كده ولا نقول لا أنا عايز أنا عايز يا يا يسوي لا نظام ما بيض واسوي يعني لما تكون بتقيم دستور الخلافة زي ما بقولك لما بتكون بتعمل دستور الخلافة يبقى يا يا يسوي ممكن واحد يقول لي طيب ما عليش أنت بتقول أن المفاسك 90% هم خلوه 50% فده كويس أنا بقولك لا ده وحش لأن هم كانوا ممكن يخلوه 20% بس أقولك أقول لي بأمرت إيه بأمرت أنهما كانوا أغلبية بأمرت إن هم كان الإخوان واقفين معاهم في التأسيسية بأمرت إن هم كان في مادة مثلا وضحة فيها مخالفة كده وأقروها وعدوها يعني المادة الرابعة بتاعت السيادة للشعب المشايخ قعدوا في دي كتير جدا جدا ونقشوا فيها وقالوا ما ينفعش نقول السيادة للشعب المادة في دستور 71 كانت السيادة للشعب وحده قالوا دي مش ممكن نحط قبلها السيادة لله وقد جعلها للشعب دي دي المادة اللي كانت مقترحة من التغير السلف أن السيادة لله وقد جعلها للشعب يعني الشعب هو اللي ايه يكون مصدر السلطات فضوء الشريعة وقد جعلها للشعب تكمل المد قالوا لا السيادة لله دي ده أمر قطعي مش محتاجين نحط الدستور الدستور بينشئ حقوق فأنت مش هتنشئ حق السيادة لله وقعدوا بقى يخشوا في كلام فلسفي إن السيادة لله ده حق حقيقة مش محتاجة ان احنا نحطها في دستور الدستور ينشئ حقوق فاحنا بننشئ سيادة للشعب مش هننشئ سيادة لله ودخلنا في ملاحاة وكلام من ده وفي الاخر طب خلاص نعمل تصويت مين اللي عايز السيادة للشعب الاخوان والأزهر والليبراليين رفعوا قدك واللي معارضين 17 خلاص عدت نعمل ايه جه في التصويت النهائي يوم الجمعة اللي فاتت حسام الغيران المادة الرابعة مين معترض المشيخ نعمل اكتر من كده. يقول لك خلاص ما تقدرش تعمل انسحب اه انسحب انسحب واسبها للجماعة دول اسبها لعمر موسى وهو عمر موسى كان نفسه ان احنا نسحب هو عمر موسى كان عمال يعمل كده عشان مين عشان السلفين نسحب ونخلص منهم بقى ونقعب بقى نزبطها مع الباقي وهتخلص هو كان نفسه ان احنا نسحب لكن هم لما نسحبوا هم نحن لم نخل بوعودنا لما نسحبه خلص احنا اتفقنا معهم ان احنا نحط المواد الفلانية خلص زي ما اتفقنا ونكملها على ذلك فانا عايز اقول ان الاعتراضات على الدستور في مسألة مبدأ الديمقراطية وحتى المادة الثانية او موضوع السيادة كلها حاجات محتملة وليس هناك أفضل مما كان فيبقى يعني ايه نستعين بالله عز وجل ونخط خطوة لبناء مؤسسات الدولة ما هدول هم عايزين يهدو مؤسسات الدولة ليه عشان عايزين يوقف عمل تأسيسي عشان ما يبقاش في دستور وبالتالي ما يبقاش في مجال الشعب ومجلس الشورى لما يسقط الإعلان الدستوري تطلع تهاني الجبالي تصدر قرب بحل إيه؟ مجلس الشورى يبقى مين كده اللي في في الصوره في وش المدفع محمد مرسي مفيش غيره خلاص يبقى قطر يخبط في قطر يبقى منك لله يا محمد يا مرسي واحد يتكعبل في الشارع منك لله يا محمد يا مرسي ويبقى الهجوم كله على محمد مرسي ويبقى الرئيس الاسلامي والمشروع الإسلامي إيه؟ فشل لكن لما نعمل مؤسسات الدوله ويبقى عندنا دستور وعندنا مجلس شعب ومجلس شورى ووزاره رئيس السلطات اهي حاسب الرئيس على سلطاته في حاجة محتاجها من المقرطف واحد في بلدكم روح يعمل ال المجلس الشعب ولا روح للوزارة روح للمسؤول مش كل حاجة رئيس جمهوري لكن هم عايزين يستفردوا بيه لوحده عشان كده عايزين يسقط الاعلان الدستوري عشان يسقطوا مجلس الشورى وهو كده تهن الجبال هتعمل كده في الجلسة اللي علقوها ومش عايزين مجلس الشعب اللي هو بعد شهرين من بعد اخر الدستور شنو بقى رئيس لواحده يتلقى الضربات تلو الضربات ورجل مش هستحمل. وراجل فعلا ما يقدرش هو يقدر على بلد لوحده يستعين مثلا برجال الجماعة يقولك أخوانة الدولة خلاص صبوا لوحده بقى ياخد طلطيش للصبح فأخواننا يعني قليلا من الإنصاف وقليلا من العقل وقليلا من الفقه عايزين نتحرك ما بين الناس لنقر هذا الدستور لأنه أفضل المتاح ويعني وأف... و... و... فرق ما بين المأمول والمتاح كما قال الشيخ حافظ الله الشيخ إيه الشيخ سعيد على رأسي بيسأل بيقول له بت بتقوله أنت ليك كتاب اسمه الديمقراطية بتقول فينا الديمقراطية كوف وبيقوله اه, آه أنا لسه بقول الديمقراطية كوف الديمقراطية اللي هي إيه حكم الأغلبية المجرد خلاص بغ بغ مش منضبط بقى بالضوابط لكن لما تحطه تقول ضوابط كذا وكذا وكذا وكذا وكذا يبقى الأمر مش كده ماشي والشخص سعيد تسأل على المسألة دي وقال قال ما زلت بقول الديمقراطية كوف ونحن نرى إن فعلًا في آليات للديمقراطية بتختلف جملة عن الإسلام لكن انت ارتضيت ان انت تخش في نظام خلاص تلتزم به مع الاحتفاظ بسوابتك سوابت ان انا اي حاجة هتخل في الشرع مش, ه... مش هتوانفي ماشي بيقول مما يحيرك في امر تلك المناهج المشار اليها انفة ان انهم عندما يتخيلون مجتمعا اسلاميا وحكما إسلاميا فإنهم لا يجعلون الحكم الإسلامية مثلا نموذجا له ولا يتواضعون فيرضون كون أن يكون على مثل الحكم العباسي ولا يعجبهم أيضا أن يكون على طراز أموي يريدون أن تكون خلافة راشدة اللي عايزين الدستور النهاردة عايزين الدستور إيه كده عايزين الخلافة راشدة مرة واحدة ننط من الإيه؟ من الظلمات إلى أقصى النور نطر واحدة كده يريدون أن تكون خلافة راشدة وأيضا كحكم الشيخين أبي بكر وعمر وهذا التصور حسن في ذاته جميل أن أنت تحلم بكده جميل ان أنت تحلم بالنموذجي والحاجة الجميلة دي لكن لابد تكون عايش في الواقع ما تكونش عايش في الخيالات لكن هؤلاء المتشدقين بالحكم الإسلامي الزائمين الدعوة إليه لا تجد في أخلاقهم وأعمالهم وسلوكهم وعمالهم ما يؤهلهم أن يكونوا أفرادا من هذا المجتمع فضلا عن أن يكونوا مسؤولين عن إقامته فالأثرة وحب النفس والشح والخوف والاستبداد والتعصب لرأي المخالف والمجادلة بالباطل كل هذه أمراض بلوناها في كثير من هؤلاء المتشدقين وهي أمراض يسيرة إذا قيست بما هو أعظم منها مما لا يحسن ذكره في هذه الخلاصة والمهم أن أولئك الحالمين بالحكم الإسلامي، المتشدقين به؟ يعني بالمناسبة كده حاجة على الهامش. مش, مش من أكتر ما يعني يعب علينا لما حصلت الخلافات مثلا داخل حزب إسلامي زي حزب النور. ألاك شفت؟ شفت اللي بيقولوا عايزين دولة إسلامية؟ شفت اللي بيقولك عايزين شرع الله وعاملين يتخانقوا مع بعض ويقولك كان دانا رئيس الحزب وده ودانا رئيس الحزب؟ مش كلام ده؟ كلام ده صحيح؟ دي تجد أمراض خلينا نعترف بالواقع في أمراض أثرة وحب ظهور وتعصب لرأي. وأنا رأينا الصح، وتأني أنا رأينا الصح. تمام؟ إحنا طل... لو طالبين المصلحة الكبرى، ما واحد يتنازل، واحد خليك أنت الصح يا أخي، بس عشان مصلحتك المجموع وعدم تفتت الحزب، ولا أنا شكرا أنا أنا شايف إن أنا قيصر أنا هسيبه عشان مصلحة الجماعة. فش حد كده يتمثل بالحسن بن علي رضي الله عنه. الحسن بن علي استتبت له الخلافة ستة أشهر، استكملت بها سنيه ثلاثين سنة من الخلافة الرشيدة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قالت ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثلاثون عاما احسب خلافة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هتلاقيهم 29 سنة وست شهور يكملوا التلاتين بالست شهور بتوع من حسن ابن علي خامس الخلافاء ورشدي لكن لما وجد الأمر أنه يحصل نزاع وخلاف وأهل الشام عندهم شوكة ومنعة واجتمعوا حول معاوية تنازل وصار عمس معامل إيه الجماعة سنة 52 هجري فيعني في الأمراض دي موجودة في التاريخ الإسلامي أو موجود؟ وهم بينادوا بالمجتمع الإسلامي ولسه بإحلاموا أن هم يوصلوا للخلافة الرشدة نطة وحدة وهم لم يصفوا ما في دواخلهم والمهم أن هؤلاء الحالمين بالحكم الإسلامي المتشدقين به بعيدون بعد المشرق والمغرب عن أهدافهم التي يدعونها فضلا عن تعجلهم وجهلهم الفاضح بمجريات الأمور من حولهم ولذلك تتبدد طاقتهم وتذهب جهود العاملين معهم أدراج الرياح ومما يجعل تلك المناهج البعيدة كل البعد عن أهدافها عدم وضع أصول محددة لفهم الإسلام والعمل به وبذلك يصطدم أفراد الدعوة بالاجتهاد الفردي الذي لا يحتكم إلى أصول واحدة بالواقع الواقع المغير الذي تحياه أمة الإسلام فيقع التمزق والضياع أو اليأس سمن حرف وقد ظهرت جماعات كثيرة كثر أفرادها لكن سرعان ما تشتتت وتمزقت وحدتها لأن أصول فهم العقيدة والشريعة والعمل بالإسلام لم تكن واضحة محددة المنهج السلفي يراعي هذا كله فيؤسس بنيانه على أصول ثابتة لفهم الكتاب والسنة وتوحيد الكلمة والوصول إلى الحق ويربي أفراده تربية سليمة وفق الأصول العلمية السابقة توحيد واتباع وتزكية ويراعي حاضر العالم الإسلامي في الوقت الحاضر لازم تراعي الواقع لازم تراعي اللحظة التي نعيشها ودرجة بعد الناس عن الشريعة وكيف المسافة الفاصلة بين ما تحلم به وما بين الواقع الذي نحيا والعقبات العظيمة التي وضعت في سبيل استئناف المسلمين لحياة إسلامية كاملة في ظل حكم إسلامي كامل فيصلح ما استطاع ويوحي جهود العاملين لإسلام ما أمكن والملك كله بيد الله وحده قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير نقف هنا ونكمل المرة القادمة إن شاء الله قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك اشهدوا لا إله إلا أنت أستغفوك واتوب إليك إن شاء الله في درس نحو بعد صلات العيش حتى نقفوا ما تمشيش حد عنده أسئلة في موضوع الدستور المادة غرعة بتاعت السيادة للشعب ما أنا قلت لك السيادة للشعب بلفظ مشبوه حاولنا تغييره لم نستطع اعترضنا على صياغته في اللجنة العامة خلاص وفي النهاية يمكن تمريره بان السيادة للشعب بما انه لا احد يملي ارادته على الشعب خلاص في ضوء المادة التانية التي تحتكم في النهاية لحكام الشريعة فالسيادة لهذا الشعب ان تعارضت مع احكام الشريعة تلغى لان المادة التانية مادة حاكمة المادة التانية مادة حاكمة على جميع مقاومات الدستور ماشي فالسيادة الشعب أنا أعرف أنه مصطلح مشبوه لكن يمكن تفسيره بأنه السيادة الشعب معناه أنه السلطات من الشعب الشعب هو اللي يجيب مجلس الشعب والشعب هو اللي يجيب مجلس شورى والشعب هو اللي يختار البرلمان وهكذا ده معنى السيادة الشعب لكن ليس معناه أنه يشرع فوق المادة التانية ماشي جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم الله ومهما بحمدك